Book two Osam deset i jedan واحدun wathamanon واحد wathamanon Proshlost i jedan Pisati يكتب. يكتب هو كتب خطابا هو كتب خطابا اونايه نبيسالا رازغليدنيتسو وكتبت هي بطاقه, وكتبت هي بطاقة. يقرأ يقرأ هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا useti ياخذ ياخذ ona usò sigaretto هو أخذ سيجارة هي أخذت قطعة شوكولاته Šokolata On je bio nevjeran, ali je ona bila vjerna. Hua ma kana Walekin walakin hiya kanat wafiya. Huwa ma kana wafiyan, walakin hiya kanat wafiya. On je bio ljen, ali je ona bila بئدنا هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهده هو كان ولكن هي كانت مجتهده اونيا كان هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية اون نيه هو ما كان لديه مال بل ديون هو ما كان محظوظا بل منحوسا هو ما كان محظوظا بل منحوسا <تصفيق> <تصفيق> <عزو> اون بل, ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا on nije bio zadovoljan, već nezadovoljan. Hova ma kana bel kana mustáan. Hova ma kana radijan, On nije bio sretan, već ne sretan bel, kana tajisan hova ma kana sajida bel, on nije bio sympatičan, več antipatičan hova ma kana wo doda, bel kana għira wadood hova